أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرق نخلهم من خب وان كان امر الله قدر الذين يبلغون رسالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا لا يخشون إِلَّا إلا الله كفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج Tuu الله <سؤال> فِي phí lên الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ الْغَيْبَ وَنَسُوا أَن تِلْكَ يَوْمٌ شَرُّهُ وَلَا يَنفَعُ نَاصِحٌ إِلَّا الله كن فني لان في حسيبه مكان من مخمد ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي إنا الله في كل شيء عليم <تصفيق> مك الله وختم الله في شيء <تصفيق> عليم Yeah. yeah. Sweet. Oh. كفر الكافر والسبحب وأصيلا هو الذي يصلي. ملائكة كبولي يخرجكم من الظلمات إلى النور <تصفيق> هو الذي <تصفيق> يصل <تصفيق> كم وماذا من أظلمات إذ النور وكان عبد صَحِيًا تَصْلُحُ يلقرونه يَمِلُّ يا ایه النبي اینا اوزلناک شاهدا ومبشرا ونگیرا إِن أَمسَل النك الشَِّ وَوبَج ير وَنَذر وَدعًا ودا إلى الضج في النج وسرج منير أرسلنا الشجر ونفيرا وداعيا و إلى الله بإذنه وسرا ویسر المؤمنین بأن لهم من الله فضلاً کبیرا ولا تطعن فامكاف في الدين